وقالوا وما well, وما اوتي أنوا له مسلمون Oh صِرِّغَتَ اللَّهِ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِرِّغَتَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَذْحَى وهو ربنا وربكم و... من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله الله Oh